<تصفيق> في باتٍ وأبكارا يا أيها الذين آمنوا خسكم وأهليكم روم وقودهناس والحدارت عليها عليها ملا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 وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرات نوح وامرات لوط